ان مما يجب ان يعلم ان الله تبارك وتعالى يعطي المال لمن يحب وكذلك ايضا يعطيه لمن لا يحب ان الله يرزق المؤمن والكافر كما قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وجود المال عند احد من الناس سواء كان مسلما ام كافرا لا يذل ابدا على قرب ذلك العبد من الله هذه الاموال التي صارت حديث المجالس وصارت اسباب السب والتنافس عند كثير من المسلمين ربما لو فكر احدنا فيما يفكر فيه في يومه وليلته لو وجد ان اكثر تفكيره انما هو في المال نعم هذا واقع كثير من المسلمين احاديثهم عن المال همومهم عن الذ ذهابهم ومجيئهم من اجل الريال ان حالا مثل هذه الحال تدعون يا عباد الله الى التفكر والتامل في هذا المال هل هو نعمه ام نقمه وما حكمه الله تبارك وتعالى في اعطاء المال وفي انفاقه عن بعض الناس الاموال لا تقرب احد من الله ولا تباعده ايضا من الله قال الله تعالى وما اموالكم ولا اولادكم دله تقربكم عندنا ذلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون وانا ضد من ذلك فان التضييق على احد من الناس قد تضيق عليه في رزقه لا يذل على شيء في حد ذاته ان الله يبتلي عباده بالغنى والفقر كما قال تعالى فامن الانسان اذا ملسه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مثله فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانا قال الله تعالى كلا هذه الايه تنكر على الانسان حينما يعتقد انه اذا وسع الله تعالى عليه في الرزق اعتقد ان ذلك اكرام له واذا ضيق عليه اعتقد ان ذلك من الله اهانه له هل تظن اخي المسلم ان قارون مكرم عند الله وهو الذي خصف به في الارض يقول الله تبارك وتعالى كلا كلا لينفي هذا الاعتقاد الذي يعتقده بعض الناس ولكن الابتلاء والامتحان هو الحكمه من الله فاذا كان العبد غنيا تجاوز تجاوز الابتلاء والامتحان بالشكر وإن كان فقيرا تجاوز الابتلاء والامتحان بالقبر أيها الإخوة في الله اعلموا أن من أسماء الله فعالى العليم الحكيم ومن مقتضيات علمه وحكمته أن جعل الناس متفاوتين في الرزق وإن معرفة هذه الحكم وإن مهمة جدا لمن ابتلي بضيط في الرزم نعم لا بد أن نعلم يا عباد الله أن هذه الحياة التي نعيشها قائمة على حكمة الله وعلى حسن تدبيره جل وعلا فلماذا يكون بعض الناس فقراء ولماذا يكون بعض الناس أغنياء اسمع يا رعاك الله لبعض الحكم على قلبك أن يطمئنك من الحكم التي دل عليها القران والسنه ان يقدم الناس بعضهم بعضا لتستقيم الحياه لو كان الناس كلهم اغنياء لفسدت الدنيا نعم وهذا ظاهر لمن يتامل يقول الله تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورأىنا بعضهم فوق بعض درجات يعني في الرزق ليستخد بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ورحمه ربك خير مما يجمعون بعدين بين الله الحكمه من تفاوت الناس ذكر العباده كلهم لان رحمه الله خير من هذا الرزق ومن اعظم شكم هذا التفاوت ان الله جل جلاله فجعل بعض عباده لا يناسبه الا الغنى وبعض عباده لا يناسبهم الا الفقر وقد دل على هذا بعض الاثار وبعضهم لا يناسبه الا التوسط وهكذا فيجب على المؤمن ان يثق ان يثق في علم الله وان يثق في حكمته ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولنسى ذلك إلا للمؤمن نعم إن المؤمن هو الذي يرضى يرضى حال الغناء ويرضى حال الفقر ويرضى حال التوسط ومن حكمة الله عز وجل في التصاوث في الارض منع بغي الناس في الارض يقول الله تعالى ولو وسع الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير تصوروا يا عباد الله لو كان الناس كلهم اغنياء كيف سيكون الفساد اذا وجد بعض الاغنياء احيانا في بلد معين اكذو كان الله تعالى يقول واذا اردنا ان اهلك قريه امرنا مصر فيها فصدقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اذا كان بعض الناس وهم الملاك واصحاب الاموال اذا فسدوا نسال الله العافيه اسد البلاد وراءهم وحقت كلمه العذاب على على تلك البلاد بسببهم كيف لو كان الناس كلهم من هؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى مشرفين امرنا بمشرفيها ان الله ينزل بقدر ما يشاء مما في طراح العباد والصلاح حياتهم واستقامه معيشتهم ثم انه لا ينبغي للمؤمن ان يحزن اذا كان صغيرا ثم مساع الدنيا كله زائل لا يستحق يا عبد الله منك هذا الحزن لا توقف قدرك هذا الثقل يثبت في غراره المال ما ذكر الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامه انهم لا ينفعهم مالهم بل هو حسره عليهم قال الله تعالى فلا تعجبث اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في حياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وتامل يا اخي المسلم كيف تكون قيمه المال يوم القيامه حيث ان الارض كلها بسهولها وجبالها بحالها وانهارها لو انها ملئت ذهبا فيدفعه صاحبه ليتخلص من عذاب الله لن يقبل منه يقول الله تعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه أيضا مثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ويقول تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افخذ به أيها الإخوة في الله ان جهلك في من المسلمين بديننا وعدم تفقههم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل كثيرا منهم وهذا واضح للعيان جعل كثيرا منهم يذري نعمه الله عليه اذا راى حال من هو اغنى منه وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال عليه الصلاه والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو خلقكم فهو أجزر أن لا تجزروا نعمة الله عليكم إن من ينظر إلى من هو دونه في المال في الرزق في المسكل في المركز سيدرك قفعا نعمة الله عليه وسيشتر ربه على نعمته أما الذي يتطلع ويتطلع ولا تقف عينه عند حد فإن هذا أقرب الى ان يكون من غير الشاكرين قال بعض الحكماء صحبت الاغنياء صحبت الاغنياء فلم اجد فيهم اكثر مني همما لاني كنت ارى ثيابا احسن من ثيابي ودابه احسن من دابتي ثم صحبت الفقراء بعد ذلك فاسترح وقال احد الشعراء ومن يطلب الاعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهيل غبونها اذا شئت ان تحيا سعيدا فلا تكن على حاله الا رضيت بدونها لا تطمع يا اخي المسلم ولا تجزع ولا تهن واعلم ان كل شيء بقدر الله يعز ويدل يرفع ويضع يعطي ويمنع وهو العليم الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفع لي وإياكم بما فيه من الموائض والذكر الحكيم قلوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اعلموا ان عدم الغنى في الدنيا سبب في رفع الدرجات في الاخره اذا كان العبد صادرا محتسبا قائما بشرع الله شاكرا لنعمه الله فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره يبين فيها هذا الامر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء و اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء و قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اتدخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم والله لو اطلع الإنسان على الجنة وعلى شيء مما فيها والله ما حزن على شيء من الدنيا فاتح و قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لا احببتم ان تجادوا فاقة وحاجة لو تعلمون ما لكم عند الله اذا منعتم يعني بعض الرزق لو تعلمون ما لكم عند الله لا احببتم ان تجادوا فاقة وحاجة وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الفقراء الا ابشركم ان فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياهم بنصف يوم 500 عام ولا ينسى كل محتاج وفقير ومسكين ان اكرم الخلق عليه الصلاه والسلام مات وهو لم يشبع من خبز الشعير مات وجرعه مرغونه عليه الصلاه والسلام فهليا لمن رضى بقضاء الله وبعطاء الله وشكر نعمه الله على كل حال ان اصحاب المال فان مسؤوليتهم عند الله اعظم ويجب عليهم أن لا يفرحوا بهذا المال أخي المسلم عود نفسك لا تفرح بالمال اربط أفراحك بطاعة الله اربط أحزانك بطاعة الله لا تحزن إلا على فواس طاعة ولا تفرح إلا بفعل طاعة لا تعود نفسك يا أخي أن تربط أفراحك وأحزانك بالريال اتق الله فإن الله لا يحب الفرحين مسؤوليتك يا صاحب المال اعظم ان شاء الله تبارك وتعالى على اصحاب المال الا يصروا بل يجب عليهم ان يخرجوا من هذه الدار وقد ادوا حق هذا المال من صدقه وزكاه وانظار معسر وتنفيس كربه وما شابه ذلك ان الفقراء ذا سبق الاغنياء الى الجنه الا لسهوله حسابهم حيث ان المال له تبعات كثيره تسبب طول الحساب ولا يخفى عليكم ايها الاخوه قول رسولنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن خمس قد ذكر عليه الصلاه والسلام المال من اين اكتسب وفيما انفق وندكر كل من اغناه الله فيشكر نعمه الله بقاعته والاستقامه على شرعه ثم جعل هذا المال عونا له على طاعه الله ورحم به الفقير والضعيف يذكره بان له عند الله منزله عظيمه وقد ذهب بعض اهل العلم ان الغني الشاكر واين الشاكرون اليوم الغني الشاكر قالوا انه افضل من الفقير الصابر لان لان ابتلاء الغنى اعظم من الابتلاء بالفقر ان ترى ربما لا يدركه الا ان يصبر اما الغني فانه تسخ له الدروب كثيره الى النار لكن المؤمن يحجز نفسه ويقبل على الله يقبل على الله محتسبا اجره عند الله تبارك وتعالى لانه يعلم ان ما اعد الله له في الاخره لا يمكن ان يقارن بما اعطاه الله في الدنيا نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم شكر نعمته اللهم اننا نسالك الهدى والغنى والعفاف اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الاينا الكفر والفسقه وعافينا واجعلنا من الراشدين اللهم ابعد عنا فتنه المال اللهم ابعد عنا الفتنه بالمال اللهم لا تستمّا بهذا المال إنك على كل شيء قليلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيم عذاب النار اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الجرك والمشركون ودمّر فائر أعزاء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم صر اخواننا المجاهدين في الشتات اللهم عليك بالروس فانهم لا يعجزونك انزل عليهم عذابك وردك الى الحق اللهم احطم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا هم ومن ينصرهم ويسكت عن باطلهم يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا كنا من الخاسرين اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلِّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وذلك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميدٌ مجيد وطوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 واشرر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى اصل المسلم ماذا يرسم في ذهنك اذا سمعت كلمة الشرك ماذا تفهم من هذه الكلمة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 بعيدا عن كراسي المدارس والكليات بعيدا عن مقاهي الانترنت والسعاري التسجيح سارسي في ذهنك صورا صورا عن الشباب انما هي اقرب الى الخيال فارعني سمعك وكم من المعتبرين في يوم بدء وما اجرى كما يوم بدر انه يوم الفرقان يوما ثقل جمعان جمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يمثل التوحيد ويرمز الى الفضيله وجمع ابي جهل داعيه الشرك عاشق النساء والغناء الذي ابى الا اقامه الحفلات الغنائيه الماجنه حتى في ساحه المعركه ام ابي جهل داعيه الشر عاشق النساء والغناء الذي ابى الا اقامه الحفلات الغنائيه الماجنه حتى في ساحه المعركه الم يعمر قاصره الله بالمغنيات والخمر في غزوه بدر بلى وقد تعاقد مع بعض القنوات الاعلاميه الجاهليه لتشجيع العرب ان مغورسا خرجت بخيولها لقتال الشرفاء لقتال المسلمين في بدر تشابهت قلوبهم قد ديننا الاياث لقوم يقنون في هذه الغزوه التي اذن الله فيها الشركه واهله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 لا يسمع منك طلابك ولا تلاميذك ولا ابنائك الا الخاضه في هذه الاشياء الى الله المستكى يروي انس رضي الله عنه وهو الشاب الصغير الذي نذر نفسه لاستشرف لخدمه سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول انس يقول انس اصيب حادثه يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا أيها الإخوة الغلام أمه تسافعه ولكنه يذهب إلى الجهاد جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب انظروا الى الامهات وان تلك الاخرى ترى ما اصنع فقال ولي حبي او اهب او هبلت او جنه واحده هي انها ثنان كثيره وانه في جنه الفردوس اين ها غناي نغاب ليسوا قدوه لشيخنا فضلا عن شبابنا اما عمير بن ابي وقاص رضي الله عنه فهنا من كثير ابن ستة عسر عاما كان يعلم أن يوم بدر أن ذلك اليوم قد ارتبط بموعد مع الجهادة في سبيل الله فيصر إصرارا عظيما على المشاركة يقول أخوه سعد بن أبي وقاف رضي الله عنه رأيت أخي عمير بن أبي وقاف قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعوض الغلمان قبلا المعركه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان فيهم صغير لا يطيق الجهاد استبعده راسه ورحمه منه صلى الله عليه وسلم يقول رايت اخي عميره بن ابي وقاص قبل ان يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر رايته يتوارى فقلت ما لك يا اخي اشبن من الجهاز قال اني اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيعذبني وانا احب الخروج لان الله ان يرزقني الشهاده من غرس في هذا الغلام هذا المبدا السامي قال لا ان الله ان يرزقني الشهاده قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف مؤثر موقف حارثي لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم استسغرى فرد ثم قال لا ذلك الا ان بكا يقول اخو فبكى فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبا يحمل هذه المعاني فهو قلب كبير لا يملكه كثير من الرجال فبكى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه فكان سعد يقول فكنت أعقد حمائل سيفه من صغرة جسمه لا يتحمل أن يربط عليه السيف فكنت أعقد حمائل سيفه من صغرة فقتل وهو ابن ستة عسرة سنة الله أكبر أين هؤلاء الشباب من شباب اليوم شباب تربى على حب الجهاد وعجق الشهادة لم يتربى على عجل الكرة ولا الحن ولا الصور قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجهادة بخذ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أيها الأخوة في الله الأمثلة كثيرة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 انظروا من يغسل السباق بحث ان الشاب عنده هذه القضيه يميل وتستغوي هذه النماذج فيقلدها ويعجب بها من الذي يستثمر هذا انهم اعداء المله الذين يصلون الى قبلة اجيادهم في الغرب نعم ايها الاخوه يستثمرونها الى الخصله فيبرزون امام الشباب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 عن ادراجه البديل الصحيح لشبابنا فمتى ياتي اليوم الذي يعرف فيه شبابنا سعدا وخالدا ومصعبا وبلالا عسى ان يكون قريبا اره الله لي ولكم في القران العظيم فوفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللصائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم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 ما الذي جعل الفارق كبيرا كبيرا جدا والى هذه الدرجه بين شبابنا اليوم وشباب ديني السر هو العشق نعم الحب هؤلاء احب واولئك احب ولكل درجات مما عملوا وليوصفهم اعمالهم وهم لا يغلمون قال الله تعالى: من كان يريد العاده عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا كلن مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا هؤلاء يحب الفن والرياضه والصور والنساء والافلام والمغازلات وتقاليد الكفرى والفتنه برموزهم اما اولائك فقد عشقوا العقيده واحبوا لا اله الا الله او ما رايتم ذره عين النها فيها علما قمرا اراها انها بدر اذا ما البدر تم انها العقيده كم عاشق في دربها يهوى الصبابه والالم فتخالهم اسا اذا ضربت بهم خطب الم عجبا لهم عجبا لهؤلاء الصغار الذين شغف الدنيا وراءهم وفرجوا القتال عجبا لهم من اجلها ترى كل مسارها والنعم تلك العقيده مقصدي هل لا وعيث من ارض يا سائل عن مصعد سيجيب عن سؤال علم ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم من اجل است عقيده وبنص ثوب قد ختم مصعد الذي كان يعيش عيشه الاغنياء صار كم غنى وذهب الى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل في بدر لم يجد ثوبا يكفي جسده الشريف فكان اذا غطوا رجليه خرج راسه واذا غطوا راسه خرجت رجلاه من اجل اشقى عقيده وبنصف ثوب قد ختم او ما رايتم خالدا ذلت لصارم العدم او طارقا يا سائلي عن سعد حصام الصنم قل لي بربك يا اخي من من فريث تنتقم هذه سمية مصرقة حتى النساء عندهم تصحيان هذه سمية مصرقة وبخربة الباب الادن هزت بفرعون هزت بفرعون الذي قد حار واستعط الكلم ما اعجب الحسن الذي جعل المعذب يبكتن يا طاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم عرفته مكة كلها بطحاؤها حصباؤها والمحتدم بالسوق يضرب بالقفى والصخر يا صحبي صمم صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشتهم طرباتهم لله دم آه لذلة أمة أم الذين كانت لغصلتها امم ما طالها احفادها كلا ولم يرعوا ذمم ترك النزال ترك الجهاد لانهم لم يالفوا عث القمم اللهم ادرم لهذه الامه امرا رفيع عز فيه اهل طاعتك وذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه علويه الجهاد في سبيل الله اللهم اقم على ما الجهاد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 اللهم آمِنْنا في أوطاننا وأصلح أيمنا هولى أمورنا اللهم اجعل لنا يسنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين اللهم جنبهم انفسنا ما ظهر منها وما بطل اللهم جنبهم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطل اللهم واعد لاذهاننا واذهان تبادنا تلك الامثله تلك الامثله الرائقه تلك الامثله الراقيه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الهدى والثقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين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 ам ба ти лялі Oh in نَبَ النَّوَابِ وَأَثُنَ نُغُوتَ تَسَقَّى وَبُرِي قولها ولم تظري من غشيا وتجعلنا في ذاك وما ننهاه